طيب من القاعدة الوصلية هل يرجح يرجح الدليل المسقط للحد على الدليل الموجب للحد تفهمون هذا لا طبعا نحن نتكلم على التعارض والترجيح تعارض دليلان دليل موجب للحد أن يرجم أو يجلد ودليل يسقط الحج أيهما نرجح هو تركها بسؤال على أن الخلاف فيها موجود لكن الجماهير, الجماهير السلف والخلاف يقولون الدليل المسقط لحد هو الذي رجح على الدليل إيش؟ الموجب لأن هذه الحنفية السمحة, السمحة ولأن النبي السلام كان أرشد معزاً عندما جاءه معز فقال له لعلك قبلت لعلك ضممت لعلك لعلك لعلك, لعلك, لعلك, لعلك, لعلك أو تعرف ما ثم قال أفعلت كذا وتكلم بها تصريحا أفعلت كذا قال لا ثم قال له أن أقام النبي السلام فراجمه الغرض المصود بأن العفو أقرب في هذا الباب لا سيام وهذا الأصول الشرعية الله جعله قال رحمتي وسعت كل شيء والنبي صلى الله كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت, غلبت غضبي طيب الأصل في هذه القاعده لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث ضعيف لكن هو متفق على المعنى لا ضرر ولا ضرار يعني الاولى يعني القاعده تقول ازاله الضرر وازاله الضرر اقرب أن تدفع الحد لا أن تجبه تسقط الحده لا ان تجبه وايضا حديث ادراء الحدود بالشبهات حديث ضعيف ايضا لم يصح هذا الحديث لكنها كما قلنا أقرب للتأصيل الشرع, العام للتأصيل الشرع العام من ذلك أيضا حديث أن يخطئ أحدكم في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة أن يخطئ أحدكم في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. علي بن أبطالب قال بذلك وأيضا حديث يسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفره وطبعا لا يقال بأن قامت الحد التنفيذ لا يستغفر الله لكن أقصد كلما كانت المسألة متأرجحة فالأولى والتبشير بأنه العفو أولى العفو أرجى العفو وهو محبوب إلى الله العفو محبوب إلى الله يدل في علام وأيضا حديثنا السلام ما خير بين أمرين الأختارة أي سرهم ما لم يكن اسما وهو لا يكون اسما لأن الرواية قد جاءت الدليل قد جاء في ذلك والرواجح هو كلام الجمهور في ذلك هو كما كلام الجمهور يمكن ان نمثل له يمكن ان نمثل لذلك بان قال لا قطع الا في ربع دينار قطع اليد قطع السارق قطع السارق له شروط واللي حضر الحدود يكلمنا يذكرنا بشروط هي السرقه وشروط إقامة الحد اقول أن يمكن ان نمثل له بان الرسول صلى الله قال لا قطع الا في ربع دينار هذا اعظم من الشروط انه لابد يبلغ نصابا المال يبلغ نصابا جاء في حديث ابن عمر انه قال قطع أن السلم مجن وكان ثمن المجن كم ثلاثه دراهم يبقى كان نقول المساله هنا لو كان سرقه الدراهم طيب او ربع دينار يبقى عندنا حديث يقول لا قطع الا في ربع دينار يبقى الاصل عندنا هو ايش ربع دينار وهم يقولون الاصل ثلاث دراهم فرجل سرق ثلاث دراهم عندنا هو ثلاث دراهم لا تصل الى ربع دينار فعندنا دليل هنا مسقط للحد ودليل موجب للحد سرقه السرقه موجوده من حرز مثلي خلاص توفر سرقه موجوده لكن عندنا دليل مسقط للحد لا قطع الا في ربع دينار وثلاثه الدراهم لا تساوي الربع دينار والدليل الاخر قال قطع ان رسول الله مجن يدا يد يد او رجلا سرق المجن وثمن المجن ثلاثه دراهم على التقييم وهذا موجب يبقى ايهما الذي يقدم ها المسقط اللي هو ربع دينار فنقول لقط لو ساوت الثلاثة دراهم ربع دينار قطع وربع دينار نقول له اربع دراهم يساوه اربع دراهم يبقى اذا لا يقطع يبقى اذا لا يقطع هذه تمثيل لها بهذا الباب انك اذا وردت الدليل المسقط الحد سارع بان ايش ان تأخذ به لان هذه من اصول الشريعة الحنيفية اه السمحة ممكن يقال ايضا من ذلك نمثل له ب اقامه الحد بالكنايه القذف القذف بالكنايه ان زيد زيد إذا قال لعمرو امك هو قال لعمرو يا كذا يا كذا بالقذف فهذا استجمعت شروطه ان هذا حر وان هذا بالغ وسليم متعمد اذا يجلد الحد زيد. لكن لو قال له أصل, اصل عمر ليس بكذا زيد يكلم عمرو ويقول تعرف عمر مش كده يعني مش, مش فائل الفحيشة متى فهو بيعرض ده تعريض والتاني طبعا لما يسمع الكلام ده هيفهم انه ايه بيعرض بيه صحيح ولا لا فهون يقام الحد ولا ما يقام الحد مالكية طبعا اصلا يعفذون بهذه الكناية على انه يقام الحد بالكناية طيب والجمهور يقولون لا الكناية ليست تصريحا فانا عندنا اصلا الدليل الذي يقول الصريح دليل موجب ودليل مسقط بالنظر والقياس يمكن ان نقول هذا قصف علينا عليه الحد لما التصريح الذي جاء بالدليل لا يمكن أن يكون هذا الحد موجودا لأنه ليس صريح بقادر صراحة, صراحةً. فنقول إذن الدليل الدليل المسقط للحد يتقدم والدليل الموجب للحد يتراجع فنقدم ونرجح الدليل المسقط للحد أيضا من ذلك إقامة الحدي على شارب الخمر بدون إقرار وبدون شهود بل بستنكاه فقط طيب, طيب العلماء يقولون بأنه إذا ظهر من فمي الخم يقام عليه الحد لأنه شارب شارب أكيد ومن السلام قال استنكهوه يعني اشتموا رائحة فمي شارب فالصحيح أنه بعضهم يقول ابن مسعود فعل ذلك أقام الحد بهذا والصحيح الرجل الجماهير يقولون لا لابد من إقرار أو شهود ليش ليش حريص ليش شبهة بس كده هذه إجابة ناقصة تأويل ما نقول بان المساله في الاستنكاه انها ايه يعتريها ما يعتريها من ايه الاحتمالات شرب راضيا قاصدا طيب شرب مكره شرب مكره شرب راضيا قاصدا دافعا لايه دافعا للموت الغصه صحيح ما واد زمان الا الخم. الاحتمالات تعتريها ولا ما تعتريها فكانت يقدم المسقط الحد على على الموجب للحد القاعدة التي تليها يرجح بين القياسين المتعارضين إذا وجدت قياس وقياس فإننا يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن نقول القياس الأول صحيح والقياس الثاني صحيح لأننا قاعدنا القاعدة الأولى أن الحق عند الله متعدد ممتازين آسف ممتازين الآن أنتم فيها خضاء الحق واحد وما الدليل يا صاحب الجبس يا شريف الحق واحد لا يتعدد منتاز وإش الدليل على ذلك قال الله تعالى فما بعد الحق إلا إلا الضلال صحيح ولا لا فالحق واحد يبقى إذا لو في قياساتي فلا بد أن نرجح بين القياسي هم يستدلون على هذه القاعدة بحديث اتقوا فراسة المؤمن في إيه ينظر بأنه هذا حديث لم يصح هذا حديث لم يصح لكن فراسة المؤمن موجودة الفراسة هذا علم آخر علم آخر وهذا إلى الذكاء الحاد يعني ولذلك الله رعلا بيّن ذلك إحنا ممكن نستدل من الكتاب لمن السنة بإيه بقول الله للفعلات وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا الرسول وإلى قل الأمر منهم لعلم eux الذين يستنبطون لنا نقول بأن الترجحات ممكن يكون ترجيح قياس العلة على إيه على غيره قياس العلة على قياس الشبه على قياس العكس قياس العلة قوي جدا هيك على قياس الشمول طيب حتى قياس العلة يرجح على قياس الشمول ومن ذلك قياس المناسبة على قياس الشبه قياس المناسبه على قياس الشبه قياس المناسبه ياتي فيها اصل مناسبه العله الوصف يناسب الحكم فيقدم على قياس الشبه قياس الشبه انه يتردد بين شيئين فايهما اشبه اقرب يقربه اليه ايضا يترجح على ذلك الذي علته منصوص عليها على الذي علته ايش مستنبطه هذه ترجيحات يمكن ان اضرب امثله على ذلك مثال ذلك انا اتكلم في الساحه مثلا في المعاصر في عندنا التشقير. تعرفون التشغير التنش... التشقير على وزن التنقير التشقير هو تغيير تغيير إيش لون الحاجب امرأة مثلا عندها العبسة وإحنا قلنا النمس حرام هذا تأكيدا النمس حرام او لها الحاجب سقيق جدا يتعبها او في شيء ما... المهم أنه يعني تريد أن تغير لون الحاجب على لون البشرة التشقير... التشقير بيعطيها لون كاللون إيش البشرة ويعني العبسة الموجودة في المنتصف هنا إذا وضعت عليها هذه يعني عاملة التشقير فتكون بإيش بلون البشر وكأنها ليست ليست موجودة. ولها توقيت. هي لست نستديمة. لها توقيت. جيد. الاص طبعا المانع يشتد على الناس ويقول بقى تغير من خلق الله. ولا امر النام فلا يغيرن خلق الله. قلنا الاوتر تعالى. في الآية, في الاية نفسها في الاية نفسها انت لا تستطيع ان تستدل العين بها. ليش يا شطار. لا في شيء ثاني. ها. فضلا. لا وعن نقول بقى التغيير تغيران تغيير جاء الشرع باقراره وتغيير جاء الشرع بإيش بإنكار يقول لا الكل التغيير يقولنا لا هناك تغيير قال فيه الله عليهم يقولنا لا غيره غيره غيره آه غيره الشيء فهو تغيير هو جاء الشرع بإقرار وتغيير جاء الشرع بإيش بإنكار فمناطات الحكم العالم النبيل طبعا بعلم المتقن هو الذي يضع الشيء فيه في موضوع أولا يوصف المسألة وينظر إلى أين ففي كثير من, من, من إخلاطنا الأفاضل على الساحة من المشايخ الكرام يقولون حرمة التشخيل فحرمة التشخيل طبعا لعموم الآية المعموم الآية ليست له ولا لنا ليست له ولا لنا لأننا سنقول له التغيير هنا تغيران ودلل بقى الآن على الوصفة التي تصلوا لكن هم يقولون قياسا على النمس يقولون هو يفعل ما يفعل النمس وهذا تحايل على الشرع تشدد هذا وهذه والله يعني حتى الفقه فيها قليل هذا قياس الفوارق فيه كثيرة جدا وين التحايل أن تقول بهذا طب والشاو وتغيير الشاي بالأبعد إلى الأصفر والأحمر هل هذا تحايل يعني تحايل تحايل خلاص تحايل سمه تحايل وهو تحايل إيش حيلة مشروعة حيلة مشروعة ليست حيلة وليست حيلة إيش ممنوعة صحيح فهو يقول هذا قياس على النمس نقول هذا خطأ خطا مبين صحيح ولا لا ولان القياس هي اقرب في القياس على ايه الصبغ الحنه تغيير الشيء هي اقرب الى ذلك لانه تغيير ايش تغيير اللون والنمس النمس ازاله الشعر الموجود وهذه تغيير لون الشعر يبقى هذه اقرب في القياس الى تغيير تغيير لون الشعر طيب بهذا الصبع الذي قال غيروا الشيء وجانبه السواد او اسبغه فان هنود لا تصبغ اقرب الي من ان يكون اقرب الى وهذا هذا هذا ظاهر جدا هذا ظاهر هذا قص ونمص وازالة للشعر وازالة شو منتظر بقى المسألة التي فيها من العقب والفوارد ازالة الشعر يرجع بعد ذلك ايش اثقل واشد ليستدعي لان تكون هي ايه يعني أشد طلباً ليه النمس مرات ومرات وبعد ذلك سيقول الأمر الآن تنزع جميع الحاج جميع الحج بعد كده ترسمه زي ما عايز بقى ترسمه قمر ترسمه خروف ترسموا ترسم على ما ترى الان من النساء المتوحشات ما تدري. يعني الحاج بتراه ما تراه قوس قزح ترى يفعلونها يفعلون ذلك صحيح ولا لا؟ ما, ما هذا ما داعي ذلك إلا أنها تجرأت أو المرأة على ذلك فلكن الثانية الشعر ما زال موجود وكل اللي بتفعله نائش هكذا يبقى أنت لابد أن تحرم احمر الشفاء لأنه تغيير الشفاء ليست على هذا, على هذا اللون البودرة التي تضعها المرأة في الخدود وفي الوجه لتحميل الوجه أو تبريد الوجه كل ذلك حرام حرمه لأن هذا أيضا من باب التغيير وهذا هذا من باب التحايل هي تكون سوداء وتخشتت لها بيضاء يعني امرأة عنها عنها اسود من الليل البهيم جيت او بنية تدخل ثاني المره ايه بشعر اصفر وعين خضراء مش هي دي لا يمكن. انا ما عقلتش على هذه المره ليس هذه المره مراد صحيح ولا لا بيحدث هذا الباب طيب انت لو حرمت مثل هذا الصبر او حتى قلنا على العدسات التي توضع لانهم يحرمونها ايضا انا لو احرمها واحرمها من اجل ايش من اجل الضرر لو جاء لا لو جاء طبيب وقال فيها ضرر نعم والا فلا الا اذا كانت مخطوبه وتدنس على الخاطب هذا امر اخر مفهوم فاذا قياسنا ان نقول انها قياس على النص ابعد ما يكون والقياس على تغيير الشيء هي اقرب ما يكون فيبدا هنا الترجيح بين القياسين ان الاقرب الى هذا الباب وانه من التغيير المشروع لا الممنوع من ذلك ايضا ممكن أن نمثل لهذا بقياس السمسره على الجعاله لا على الإجارة وهذا الذي أركن علي ابن تميل يعني أنا عندي سمسارة رجل يأتي بين الطرفين لبيع سيارة لبيع بيت معين وانتهى الموضوع وليس تجيرا وليس عاملا وليس أجيرا وليس وليس هو فقط رجل سمسار دلال كما يقولون فدل هذا على العربة والسيارة ودل الثاني عليها وأخذ يعني مالا المال هذا هنا العلماء ينظرون لهذه السمصرة الجماهير أئمة الجماهير يقولون لو لم تكن معلومة فهي باطلة عقد باطلة وعلي أن يأخذ أجرة المثل وطبعاً هذا سيطعب كثير من, الـ من, الـ من الـ الذين على الساحة الآن لأن كثير حتى من الذين يعملون يأخذون السمصرة بإيش؟ بنسبة معلومة 2% 3% صحيح ولا لا وهذا أيضا جهالة ليست, ليست معلومية ونها نمسلم عن الغرر فهم يقولون إذن السمصارة هي بينه نقصها قياسا على الإجارة فلابد أن تكون معلومة المنتامية وسع ورحابة صد المنتامية ونظر المنتامية أوسع وأرحب للناس في هذا الوقت أنا أشدد في بعض الأحيين لكن إن ولدت من فيها ما فيها من الفساد المفسده ممكن تتعاظم على الإنسان فابين له ان انا في هذا فالقياس السمسره على الجعاله اقرب منها على الاجاره الاجاره, الإجارة انه يؤجر منك وقتا او اجر منك عملا بعقد مقوت مؤقت معلوم فيه ما فيه من الماده المعلومه لكن السمسره عمل عمل كما عمل عام المقطة ليس بيثاً ويتهي من تهي البيع ويأكل مال ويمشي أو, أو, أو سبطة ويأكل ويمشي فهنا جعل السمسرة أقرب إلى الجعالة منها إلى جواب القياس إلى يرجع على القياس على, على إيش على جواب الإيش لأن أيضاً جواب القياس على الجعالة الأصص العدد الاصلي والثاني نطلع الاصلي هذا امتى التقييم اخرى سنت ان شاء الله هل النقر يقد ولا المعقد الاصلي يقد لان الاصلي بالمعاملات الايه الحرمه والتزين نقد زياده المستغذيب حضرتك الاصلي بالمعاملات الحجب يبقى نقول دقيسه على انها على الجعاله من باب اول من باب طيب فاقره البطن على الزنا يقولون يا زنة بتا... أنا... أنا... أنزلوا وتحت الزنة يجد مئة جنة ويغرب عمل وإن كان سيما سيرجع وناس قاسوها على أصل فعال يا أصل فعال قول الله يعني كما قلنا بس يترد من أعلى شهر ثم يتبعه بالحجار سيموت لما؟ لأن أمروت فعل بهم الضوء للفعلاء لا فعل الله بهم ذات فهو قياسة زنا وقياسة زنا طبعا الجميع المصحافة أكثر صحافة رجحوا القياس الثاني وأنه يلقى من شاهد ويموتها بل أنت رب إله أي صحيح من مقصد الشريعة هو أن يعامل معاملة الثاني سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد الله إليه لأنت استغسيرك وتوي جزك من أخير